ثم قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته أي أن الله تعالى أمر بطاعته الخلق ونهاهم عن معصيته وهذا إشارة إلى أن القدر المتقدم الذي قرره لا ينافي الشرع ولا يعارضه فالذي قدر الأقدار هو الذي فرض الشرائع وقضى الأحكام كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر الخلق ينتظن الحكم الكوني والأمر ينتظن الحكم الشرعي الديني فكلاهما له جل في علاه وبهذا تبطل كل الضلالات المتعلقة بباب القدر والضلالات المتعلقة في باب القدر ضلالتان في الجملة الضلالة الأولى ضلالة القدرية والضلال الثانية الضلالة الجبرية ظلات القدرية تنقسم إلى قسمين غلات ونفات نفات القدر غلات القدرية هم الذين نفوا المراتب كلها معبد الجهني ومن سار مساره نفات القدر هؤلاء أثبتوا العلم والكتابة لكنهم نفوا المشيء والخلق وهؤلاء هم الذين بقوا بعد ذلك إلى يومنا هذا وقد أخذ بهذا العاقد المعتزلة فالمعتزلة قدرية المعتزلة قدرية واصل بن عطاء وأتباعه أخذوا هذا القول وسلكوا هذا المسلك فكانوا في باب الإمام بالقدر قدرية نفوا القدر هذا القسم الأول الضلال الأولى ضلالة القدرية ولماذا سموا قدرية؟ لأنهم نفوا القدر غلوا في نفي القدر وأيضا لأنهم أثبتوا مقدرا غير الله جل وعلا وهو الإنسان الذي جعله ندا وضدا لله سبحانه بحمده أما القسم الثاني من القدرية أو من, من الظلال في القدر فهم الجبرية وهم الذين غلوا في إثبات القدر حتى عارضوا الشرق فعطلوا الأمر والنهي وجعلوا القدر حجة في ترك العبادة والطاعة وهؤلاء قدمة أقدم من أولئك في الوجود إذ إن هؤلاء أئمتهم القدرية المشركة أو القدرية الإبليسية القدرية الإبليسية إشارة إلى ما احتج به احتج به إبليس في ترك السجود حيث قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم فجعل الغواية ليست من قبله إنما جعلها من تقدير الله عليه الذي لا حلة له فيه ومثله القدرية المشركة الذين سوقوا الشركة والكفرة وترك الطاعة بإيش بالقدر فقالوا كما قال الله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وكما قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فاحتجوا على ضلالهم في الشرك بالله وفي التشريع بأن الله قدر عليهم ذلك وأنه لو شاء ما قدر فلما قدر كان ذلك دليلا على رضاه به ومحبته له وهذه الضلالة الضلالة أبطلها القرآن وردها على قائليها وكذبهم فقال تعالى في الآية الأولى سيقول الذين أشركوا إن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون أي شيء قال بعد ذلك قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فوصف قولهم بالكذب وفي الآية الأخرى قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أي فعلوا بالاحتجاج على ضلالهم ب تقدير الله عز وجل المهم أنه لا لا حجة لأحد في ترك التوحيد ونبذ التشريع ومخالفة الشرع بالقدر بل لله خلق والأمر فله القدر وله الشرع هذا ما يتصل بالفرق الضالة في القدر عاد المؤلف رحمه الله لتقرير أن سبق به العلم وما سبق به التقدير لا يمكن أن يتخلف أو يختل لا يمكن أن يتخلف أو يختل يقول رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم قول وكل شيء يجري بتقديره أي أن جميع الأشياء من الموجودات ومن المعلومات ومن الحوادث والكائنات لا تخرج عن تقدير الله دليل ذلك قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ما في شيء يخرج عن تقدير الله عز وجل السابق ومشيئته جل وعلا تنفذ أي تمضي وتغلب كما سيأتي تقيره فيما نستقبل مشيئته ماضية نافذة لا رد له فيما قدر جل وعلا ولا مانع كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكما قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وكما قال بل لله الأمر جميعا وكما قال وإيام ساسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويرذك بخير فلا راد لفضله فما من شيء إلا وهو جار على ما سبق به التقدير ما سبق به العلم ما سبقت به الكتابة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وبحمده وقد جاء في حديث مغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقرر هذا المعنى الذي قاله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ قال لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وهذا يقولها المؤمنون بعد كل فريضة فلا شيء يتخلف مما أراده الله تعالى وقدره ومشيئته تنفذ هذا من باب عطف الخاص على العام فمشيئته هذه الجملة أفادها ما تقدم في قوله كل شيء يجري بتقديره فالتقدير يشمل العلم والكتابة والمشيئة والخلف قول ومشيئته تنفذ هذا من باب عطف إيش الخاص على العام ثم قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم أي أن مشيئة خلق تابع لمشيئة الله تعالى فمشيئة الله محيطة بمشيئة العباد قرر ذلك في موضعين من كتابه فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما في سورة الإنسان وقال في سورة التكوين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقد قال جل في علاه في هاتين الآياتين ما يفيد شمول مشيئة, العباد شمول مشيئة الله تعالى مشيئة العباد وهذا لا يلغي اختيار العبد ولهذا ينبغي أن يعرف أن شمول مشيئة الله لمشيئة العبد وأن مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله هو من أسرار الله في قدره من أسرار الله في قدره الذي تحار العقول في إدراكه وعندها ينبغي أن يستحضر أن, القدر أن أصل القدر سر الله في خلقه كما سيأتي تقريره فالقدر فيه أسرار كسائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فقد يعجز العقل عن إدراك كيف تكون للعبد مشيئة ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله فمعنى هذا أن مشيئة العباد ملغاة الجواب لا مشيئة العباد ثابتة وأضافها الله إليهم لكنها لا تخرج عن ما شاءه الله تعالى وقدره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما أشاء كان وما لم يشاء لم يكن ولذلك قال فما شاء لهم كان أي ما شاء الله تعالى لعباده وجد فقوله كان أي وجد هي هنا بمعنى الوجود كانت تامة أي أن فما أراده الله تعالى لعباده وحكم به كونا لا بد أن يوجد وأن يحصل وإن, وإن لم يرده ال يرده العبد فما أراده الله كائن وحكمه غالب جل في علاه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسي له من بعده وهو العزيز الحكيم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن بعد ذلك قال يهدي من يشاء هذا تفصيل لما تقدم من شمول مشيئة الله تعالى لعباده قال رحمه الله يهدي من يشاء أي أن الله تعالى هو الذي يتفضل بهدايته من يشاء هدايته من عباده والهداية المذكورة هنا هي هداية التوفيق والإلهام والفعل أما هداية الدلالة فهي مبذولة لكل من بلغه الوحي وجاءته الرسل لكن الذي يختص به من يشاء من عباده ذاك هداية التوفيق والإلهام والدلالة فهذه يصطف الله تعالى لها من يشاء وهي المشار إليها في قول تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية هنا هداية <تصفيق> الهام وهي التي نفاه الله تعالى عن غيره حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحب ولكن الله يهدي من يشاء الهداية المنفية هنا ما هي هداية التوقيق الدليل على أن هداية التوقيق أن الله تعالى أثبت هداية للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فالهداية التي أثبتها له غير الهداية التي نفاه عنه التي أثبتها هداية الدلالة والإرشاد والتي نفاها هداية الإلهام والتوفيق بعد ذلك قال ويعصم ويعافي من يشاء فضلا ذكر هداية ثم ذكر العسمة والمعافاة وبها تكمل السعادات فالهداية سلوك الصراط المستقيم والعسمة الوقاية من الكفر والفسوق والعصيان والمعافاة هي السلامة من العثرات التي تتطرق الناس وتعرض لهم فيعافيهم منها جل في علاه ولذلك قال يهدي ويعصل ويعافي من يشاء فضلا قال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون ثم قال فضلا من الله ها ونعمة أي أن ذلك ال الهداية وتلك المنة ليست باستحقاق منكم إنما هي فضل الله تعالى ونعمته وقد قال الله تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فقوله رحم الله فضلا أي أن الله هو المتفضل بذلك لا أن العبادة استحقوا ذلك استحقاقا وتأهلا من قبل أنفسهم قال بعد ذلك ويضل أنتم عرفت السير في الجنب بين الثلاثة معاني يهدي ويعصم ويعافي بهما بهذه الأمور الثلاثة تتم مصالح العباد فالهداية توفيق إلى العلم النافع والعمل الصالح والعسمة وقاية من الذنوب والمعاصي والكفر والعسي والفسوق والعصيان والمعافات إصحاح وتسليم من علل المخالفات والذنوب وغوايل العثرات بها تكمل للإنسان السعادة في مقابل هذه الأمور الثلاثة وهي الهداية والعسمة والمعافذ ذكر ثلاثة أمور ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا نقف على هذا